يا كبر يا عمر يا الله يا مسلم قول في الجنحوريه ويا الله يا مسلم قول وسلامي على طالبا طالبا يا نعمة الرحمن سن بعد قرآن في الجنة حورية سن بعد قرآن في الجنة حورية وسلامي على طلبان طلبان يا نعمة الرحمن سن بعد قرآن في الجنة حورية سن بعد قرآن Altyazı وتكفى يا بلادن، لا تهادن، تقيفا يا في الجنة حورية، وتقيفا يا بلادن في الجنة حورية وحكم الجهاد اليوم ما يبغى كثر علوم، يا الله يا مسلم قوم في الجنة حورية، يا الله يا مسلم قوم. في الجن حوريه وحنرجع لكابول لا بوش ولا كفر لا تحاول في الجن كفر لا تحاول في الجن حوريه وسلامي على طلبا طلبا يا نعمه الرحمن. بعد قرآن في الجنة حورية. Sunna ba'd rawar fi jannat huria sunna ba'd rawar fi حمد الله على فضله ونعمه أنجز الوعد وضر اليمين أنجز الوعد وضر اليمين طارت الطائرة فوق الغمامة وينهدن برجهم في ضربته وينهدن برجهم في ضربته ضربه صاحت النسن يا ضربه قسمتهم فرقتين ضربه قسمتهم فرقتين فرقتين وش غدت الظلام فرقه الشيخ مرفوع الجبين فرقه الشيخ المرفوع الجبين ثارت الحرب يا وين النشامى وثار سوق الجنان الخالد وانا من باع عمره والحطام يشتري به نعيم وحور عيد <تصفيق> يشتري به <نعيم> <تصفيق> وانا من باع عمره والحطام <تصفيق> طامع يشتري باه نعيم وحور عين يشتري باه نعيم سوليفه سويفه قد دار حرى للا ونامت أرضه المسلمين تكفيه الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله, الله سنة بعد قرآن في الجنة حولية ويا إخوتي سيروا سيروا, سيروا كلها بتقديروا <تصفيق> لضرب الجهاد سيروا في الجنة حورية لضرب الجهاد سيروا في الجنة تهادن في الجنة جنة حورية وتكفى يا بلادين في الجنة حورية